سي الرعيني الضرير وميلاده ولد سنة خمصمئة ثمان وثلاثون هجرية بشاطبة هي موطن شاطبة موطن في الأندلس قرية من قرى الأندلس ومناقبه ما به كان إماما ثبتا حجة في علوم القرآن والحديث واللغة وحج أيضا في علوم مثل علوم أصول الفقه فله كتاب الموافقات في من أبدع ما اللفة في علوم أصول الفقه وكان آية من آيات الله في حدة الذهن والعقل وقوة الإدراك ومن شيوخه أخذ القراءات عن الإمام أبي الحسن علي البلنسي وأخذ عن الإمام أبي داود من النجاح وأخذ عن الإمام أبي عمرو أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني وأخذ ايضا من الإمام أبي عبد الله بن من العاص النفي أهم تلاميذه هو الإمام السخاوي ودفن في القاهرة رحمة الله عليه ومن أهم شيوخ الإمام الداني لازم نتعرض لي لأنه هو ولف هذا النظ على كتاب التسير هو ولد بقرطبة وكان له معرفة بالحديث وطرقه وأسماء بجاله ونقلته وكان جيد الضبط من أهل الحفظ والذكاء وقال غيره لم يكن في عصره ولا بعهده أحد يضاهي في حفظه هذا الإمام الداني شيوخ الإمام الداني ويريت ندونه شيوخ الإمام الداني طاهر بن غلبون أو الشيخ طاهر بن غلبون وأخذ عنه رواية حفص عن عاصم ورواية خلف عن حمزة يبقى طاهر بن غلبون لم يأخذ عنه كل القراءات بل أخذ عنه رواية حفص عن عاصم ورواية خلف عن حمزة يبقى لما نقول مين شيخ خلف مين شيخ خلف هو طهر بن غلبون يعني ده مذهبه تلقى عن طهر بن غلبون الشيخه الثاني عبد العزيز الفارسي أخذ عنه رواية البزي والدور الدصري وابن زكوان أخذ عنه رواية البزي ودور للدصري وابن زكوان الشيخ، شيخه الثالث ابن خاقان ابن خاقان وأخذ عنه رواية ورش أخذ عنه رواية ورش الشيخ الرابع أبي الفتح فارس أخذ عنه رواية قالون وقنبل والسوثي وهشام وشعبة وخلاد والكسائي يبقى شيخ خلاد هو أبي الفتح فارس هذا شيخ الخلاب شيخ الكسائي وقالون وقمر وسوسي وهشام وشعب هي عدد ابيات الشاطبيه 1173 ميه تلاته وسبعين بيت الف ميه تلاته وسبعين بيت اقسام الشاطبيه واريت نكتبها هي من اعيد من اول شيخ الامام الداني أول شيخ طاهر ابن غلبون أول شيخ طاهر ابن غلبون وأخذ عنه رواية حفص عن عاصر ورواية خلف عن حمزة طاهر ابن غلبون أخذ عنه رواية حفص عن عاصر ورواية خلف عن حمزة ومن عندها القدرة إن هي تكتب ورانا يبقى أفضل ولو في حد كمان عنده متسع من الوقت ونكتبه كمان ونرفعه على النقطع يبقى خير كثير عشان ننتفع يعني بكل ما نأخذه فما أنا القدرة السريعة على الكتابة ونكتب وتكتب يعني ورائي يبقى أفضل عشان نرفع يبقى أول شيخ أول الشيوخ الإمام الداني طاهر بن غلبون أخذ عنه رواية حفص عن عاصم ورواية خلف عن حمزة والشيخ الثاني عبد العزيز الفارسي عبد العزيز الفارسي أخذ عنه رواية البزي والدوري البصري وابن ذكوان والشيخ الثالث ابن خاقان أخذ عنه رواية ورش. أرفض لأخته هل لو والدتك يعني تريد أن تصنع ما فيش مشكل. يبقى الشيخ الثالث ابن خاقان أخذ عنه رواية ورش. والشيخ الرابع أبي الفتح فارس. أخذ عنه رواية قالون وقنبل والسوسي وهشام وشعبة وخلاد والكسائي أبي الفتح فارس أخذ عنه رواية قالون وقنبل والسوسي وهشام وشعبة وخلاد والكسائي جزا الله خيراً أختامة الله يعني بتكتب عشان اللي ما يلحقش يسمعه وطبعاً منها أقصده إن هو لو حد يقدر طبعاً مش حاضر أكبر حد لأن الله أعلم بظروف يعني كل أخت بس اللي تقدر تكتب ورايا ويتعمل وورد ويترفع يبقى خير يعني طيب، هنتعرض ده لأقسام الشاطبية إحنا قلنا عدد الأديات ألف مية وسبعين بيت أقسام الشاطبية أقسام الشاطرية هي المقدمة والمقدمة كانت في حوالي عدد الأبيات 94 بيت المقدمة 94 بيت القسم الثاني الأصول أصول الشاطرية وعدد الأبيات 350 بيت القسم الثالث فرش الصور وعدد الأبيات 676 القسم الرابع بعد فرش الصور الملحقات ونقصد به باب التكبير وباب المخارج دي من سميها ملحقات القصيدة وعدد أبياتها 39 بيت والخاطمة القصيدة في أخذ القصيدة أول طبعاً هنبدأ شرحه هي خطبة الكتاب اللي هي المقدمة من سامية خطبة الكتاب خطبة الكتاب لو عرفنا نقسم أبياتها ونضع لكل فقرة كل عدد أبيات عنوان فهي متكونة من 6 أقسام طبعاً لازي يقوم معانا ده الشاطبية ويريد يكون بتحقيق اللي قدامنا ده تحقيق محمد تميم الزعبي لانه ده أفضل تحقيق لأنها قرأها على الشيوخ أفاضل وكده وتم ضبطه وتصحيحه ومراجعته فهو ايه أفضل طبعة دي طبعة محققة فلازم يبقى معانا متن الشاطلية ومتن الضرة بتحقيق محمد تميم الزعبي او ايه بقى حنتكلم دلوقتي على عناصر خطبة الكتاب عناصر خطبة الكتاب هي ستة عناصر أول, اول عنصر البسملة والحمد لله ودي اخد اربع بيات أربع أبيات اللوانية بسملة والحمد لله تاني عنصر متح القرآن وقارئه متح القرآن وقارئه ودي بدأ من البيت الخامس لحد البيت التسعة تاشر ممكن نيجي جنب الأبيات ونحط العنوان دي نضع عنوان جنب من واحد لاربع البسمة والحمد لله جمي البيت الخامس والتاسع عشر متح القرآن وقارئه من أول البيت العشرين للأربع وعشرين متح القراء السبعة ورواتهم متح القراء السبعة ورواتهم من البيت العشرين للأربع وعشرين العنصر الرابع من البيت خمسة وعشرين الواحد واربعين دي هيتكلم عن الأئمة السبعة ورواتهم الأئمة بقوه وأخذوا عن مين وكيف والعنصر الخامس ده بقى أهم عنصر أهم عنصر في الإيه في المقدمة اللي هو منهج الشاطبي في قصيدته منهج الشاطبي في قصيدتي وحيبدأ من البيت 42 لغاية البيت 69 من البيت 42 لحد البيت 69 وده اهم حاجة في المقدمة لان دي الخطة اللي هيتبعها الشاطبي في قصيدة ولو فغينات جيدا لا نحتاج الى شرح للفرش لان هي فيها سر القصيدة المقدمة فيها سر القصيدة طبعًا في ناس تقول يعني مش مهمة أو ال إنه فهي أهم شيء المقدمة لأن دراستها هي فيها كل سر القصيدة لو فهمناها حنفهم القصيدة من غير من يعني من غير أي كتب بالذات في الفرش يبقى من البيت 42 number 69 منهج الشاطبي نعم هي المفتاح هي المفتاح وهي الخطة من غيرها هتبقى الفرش ده بالذات طلاسم مش هبقى مش هنبقى فهميه لازم هنقوم نفتح الشرح عشان نفهم سبحان الله آخر عنصر متح القصيدة وطبعا فيها متح القصيدة وإرشاد وفيها تضرع ده من بيت 67 إلى 94 سبعة وستين لاربعة وتسعين فيها متح للقصيدة دي ايه ستة عناصر ايه خطبة الكتاب اللي هي المقدمة حنبدأ في أبيات المقدمة اللي هي أول عنصر البسمرة والحمد لله قال النظم رحمه الله بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموا no بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما ومواue العنصر الأول احن قلنا البسملة والحمد لله وهو الاربع بيات الايell والعنصر الثاني متح القرآن, متح القرآن مقارئ والعنصر الثالث متح القراء السبعة ورواتهم والعنصر الرابع الأئمة السبعة ورواتهم والعنصر الخامس منهج الشاطبي في قصيدته والعنصر السادس متح القصيدة جنسة نقرأ العنصر الأول بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدا إلى الناس مرسلا وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الاحسان بالخير وبدلا وسلست أن الحمد لله دائما وما ليس نبذأ به أجزم على من تقرأ الأبيات من تحب تقرأ الأبيات طيب تفضل يا أخت نادر Thank you. حبك الكتاب قال شرح رحمه الله بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما, رحيما ونو إله وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعطرت وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الاحسان بالخير والبلاء وسلست أن الحمد لله دائما وما ليس مبدون ان طبعا حفظ الأبيات يعني فيها خير كثير لو حفظت ولو حبينا نعمل مجموعات لاخوات لا يعني تعمل مجموعات وتسمع لبعضها هيبقى اول باول طبعا هيبقى ايسر هشوفوا يعني ممكن تعمل مجموعه مثلا على السكايب و... وتسمعوا البعض وكده حيبقى حلو جدا طب انا لو عندي متسع من الوقت كنت سمعت لكم يعني سمعنا كلنا مع بعض ممكن بقى يعني ايه بعد فترة كده كل فترة ممكن نعمل مثلا اختبار على ما تم اختبار تحريري واختبار شفوي بس ياريت ايه تعملوا مع بعض مجموعات تتفقوا قبل طبعا الدرس و ونعمل إن شاء الله مجموعة لسكايب ويتم التسميع خيب كثير طبعاً هنبدأ الشرح بدأت ببسم الله في النظم أولا طبعاً أقدر الناظم أنه بدأ ببسم الله في أول نظمه أقيل المراد بقوله اولا ما المراد بقوله أولا قيل يعني يحتمل أن يكون نظما مبتكرا أو نظما مبتكرا لم يصدق إليه ممكن يكون دا المقصود من كلمة أولا وممكن يكون أولا ظرف زمان أي بدأت في أول نظمي بسم الله يبقى يقول بدأت بقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول منظومي وتبارك الله اي تنزه عن صفات المحدثين رحمن رحيما اي مفيضا لجلائل النعم ودقائقها وموئلا الموئل هو الملاذ اي ملاذا للمستصرخين وقيل الملاذ الموئل هو المرجع الموئل هو المرجع وكلمه بدات بسم الله معنى بدأت أي قدمت تقول بدأت بكذا إذا قدمته وقلنا الى المرجع والملجأ ولو كتبنا المعاني دي على الأبيات نفسها لو معانا النظم هيبقى أفضل تحتبقى مراجعة الأبيات أيصر معاني الكلمات البيت الثاني وَثَنَّيْتُ صَلَّى الله رَبِّي عَلَى الرِّضَى مُحَمَّدٍ مِلْمُهْدَى إِلَى النَّاسِ مُرْسَلًا أخبر الناظم أنه فن بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى الرِّضَى؟ يحتمل معنى الرِّضَى ثلاثة معاني معنى الرِّضَى ممكن يكون الرَّاضِي معنى الرِّضَى أي الراضي من قولي تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وقيل معنى ثاني الكلمة الرضا أي المرضي المرضي أي الذي ارتضى الله تعالى. والمعنى الثالث أو الذي يرضي يوم القيامة. طيب ما المراد بالمهدى؟ المهدى طبعا اسم المفعول من أهديت الشيء فهو مهدى لأن الله تعالى أهدى إلى خلقه فأنقذ به من أسعده من النار وأدخله الجنة مع الأبرار ربنا يرزقنا وإياكم صلى الله عليه وسلم طيب المراد يبقى كلمة المودة اسم مفعول البيت الثالث وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير والبراء كلمة عطرة أصل العطرة هي جحر يهتدى به الضب إلى مأوى وعطرة النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته يا عليه الصلاة والسلام وعطرته وعطرة أهل بيت وعطرة أهل بيت. وقال مالك بن أنس أصل العطرة جفر يهتل به الضب. أما معنى لغة يعني. أما معنى معنى عطرة الإنسان هي نسله ورخته الأذنون. نسله ورخته وأولياؤه الذين ينصرونه ويهتمون لأمره ويعنون بشأنه دي ايه عطرة الإنسان معنى وبلة جمع وابل وهو المطر الغزير أي مشبهين الوبل في كثرة خيرهم في كثرة خيرهم شبه الصحاب رضي الله عنهم بالأمطار لنفعهم المسلمين لنفعهم المسلمين وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مجزو وما ليس مبدوءا به أجزم العلم أخبر الناظم أنه ثلث بالحمد ما معنى أجزم العلم أجزم العلم أي مقطوع الأعلى نقطوع الأعلى أي ناقص الفضل ناقص الفضل أصله القطع وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدى متحبلا. لماذا استعار الناظم للقران لفظ الحبل كانت العرب تستعير لض الحبل في العهد والوصلة والمودة أجذم العلا أي ناقص الفضل ناقص الفضل طبعا ده إشارة لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذبال لا يبدأ به أو لا يبدأ فيه بحمد الله فهو اجدم أي أقطع معنى حبل يستخدمه العرب في العهد والوصلا والمودة، فلذلك استعير للقران العزيز لأنه وصلة بين الله تعالى وبين خلقه، فجاهد به أي بالقرآن يبقى وبعد يعني يقصد الناظم يعني بعد هذه ال البدء في المن، فحبل في الله فينا كتابه، لأنه جاء في تفسير آية واعتصم بحبل الله جميعا الحبل في الآية الكريمة معناه القرآن والآية اللي في سورة الفرقان فلا ططع الكافرين وجاهدهم به، جاهدهم بإيه؟ بالقرآن، أي بحجده وأدله وبراهينه. وقد يستخدم الحبل معناه يستعار للسبب أي القرآن سبب المعرفه لانه وصل بين العبد وبين ربه البيت الذي بعده نقرأه أولا وبعده نقرأ تاني وبعده بحب الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا المعنى الأخير سنقرأ البيت سنشرح ال... تاني البيت وبعد فحبل الله فينا كتابه وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبل وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قرى مثاله كالطرد حاليه مريحا وموكلا هو المرتضى أما إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا من تقع الأبيات؟ طيب أختنا السلام عليكم <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله انا خرجت ورجعت مش عارفه احقرا ابيات البسمله ولا لا أقرأ من من البيت الخامس ولا من من اول القصيده حاضر. وَبَعْدُ وبعده اللَّهِ الله فينا كتابه فجاهد به حبل العبدا متحبلا واخلق به اذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله فلترجح عليه مريحا وموكلا هو المرتضى اما اذا كان امه ويممه ظل الرزانة قنقلا هو الحر إن كان الحرية حوارية له بتحذيه إلى أن تنبل جزيزيكم الله خير طبعا الهدف من قراءة الأبيات حتى نتعود على التشكيل الصحيح ونقرأ ونفتأ ونفتأ يعني سبحان الله ونصلى فحبلوا تقرأ بفتح الحاء وحقرتين الأبيات عشان لما يحفظ يحفظ بطريقة صحيحة عشان بعد كده لما لو حف لو حوفز يعني بطريقة خطأ حيبقى صعب في ال... نحفظه تاني بطريقة صحيحة يعني. وبعد فحضر الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جددا جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كالترد حاليه مريحا وموكلا هو المرتضى أما إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا هو الحر, هو الحر إن كان الحرية حواريا له بتحجيه إلى أن تنبلا نبدأ في شرح الأبيات كنا كلمنا على كلمة الحبل وهنا يقصد بها القرآن الكريم وبعد فحبل الله فينا كتابنا كتابه أي بيننا كتابه أي القرآن وسمى حبلا مجازا لأنه ينجي المستمسك به من العقاب كما ينجي الحبل المستمسك به من الوقوع آخذ من حديث كتاب الله حبل, حبل ممدود من السماء إلى الأرض ومن قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وجاء في تفسير هذه الآية الكريمة واعتصموا بحبل الله جميعا جاء في تفسيره إنه القرآن فجاهد ايها القارئ بذلك الكتاب أي بحججه وادلته وبراهينه وقيل معنى الحبل الحبل بكسر الحاء قيل معنى مكائد الأعداء أي الخصوم حال كونك متحبلا بالقرآن أي جاعله شبكة لتصيد بها إلى الحق يبقى معنى الحبل خلاص يستخدم يستعار للعهد والوصله والموده ويقصد هنا حبل العدا بحجده وادلته وبراهينه البيت التالي واخلق به اذ ليس يخلق جده جديدا مواليه على الجد مقبلا هنا وأخلق به هي في معناها فيها صيغة ما يشبه صيغة الأمر ولكن هذا الاسلوب تسميه أسلوب إيه وأخلق به هي في لفظه فيها لفظ الأمر ولكنها نعم أسلوب تعجب هي أسلوب إيه تعجب وصيغه افعل به نعم افعل به دي صيغه تعجب يبقى هنا معناها لفظ فيها لفظ الامر ومعناه التعجب كقولنا ما اقلقه اي ما حقه ما حقه ومعنى البيت اي ما اقلقه بالمجاهده به ما أخلق بالمجاهدة به أي ما أحقه بذلك يقال هو خليق بكذا أي حقيق به حقيق به وقوله ليس يخلق جده إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم ان هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، وقول الناظم وجد جديدا من الجد وهو العز والشرف يبقى جديدا هنا من من الجد بفتح الجيم وهو العز والشرف مفهوم هذا البيت يبقى معنى البيت سريعا يقول الناظم ما اولى معناه ما أولى القران وما احقه بالمحافظه بحجده واذا وادلته لانه لا تبلى لا يبلى حال كونه عظيما رفيعا وكل من ولاه أي لازمه بالقراءة والعمل حاصل على الجد والجد هنا ضد الهزل حال كونه مقبلا عليه متوجها إلي البيت التالي وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه, حاليه مريحا وموكلا يقول إيه قارئ القرآن المرضي معناه إيه المستحسن لقراءته والعمل به ومعنى قر أي ثبت معنى قر أي ثبت ثبت مثاله في الحديث النبوي مشبيهاً إيه بالوترج اللي هو الحديث المشهور مشبيهاً هو وصمر معروف في حالي حالي حالتين لي الراحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل لترجة ريحها طيب وطعمها حلم ده يعني إشارة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فمعنى قر يعني استقر وثبت ومعنى المثال قر مثاله يعني الشبيه والنظير ولترج قلنا هي فاكهة معروفة لماذا خصت أدب التمثيل دون غيرها من الفاكهة؟ لأنها تجمع شيئين طيب طيب الطعم والريح ومعنى البيت أن قارئ القرآن الكريم العامل به الفاكهة الأترجة قارئ القرآن العامل به السائر على نهجه ثابتة مثاله مشبهاً بالطرج في حاليه الإراحة والطعم الطرجة نوع من الفاكهة. البيت التالي وقارئه وقارئه المرضي قر مثاله إحنا قلنا ده خلاص هو المرتضى. هو المرتضى أما إذا كان أمة ويممه ذل الرزانة قنقلا هو المرتضى هو المرتضى معناها قرئ القرآن هو المرتضى المرتضى قصده إذا صار أمة أمة معناها صار رجلا عالما يستفاد منه الناس إماما قضوة يعني وكلمة يممه أي قصده وظل الرزانة أي السكينة الرزانة هي السكينة ليكون محلا لها تفتخر به لكثرة خلال الخير فيه وفيها إشارة لقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة كان إماماً يقتضى به فكلمة أمة إماما وهنا استعار للرزان ظلا وجعل الرزان هي التي تقصده كأنها تفتخر به لكثرة خلال الخير فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت ومعنى القنقل معنى القنقل لها كذا معنى. من ضمن معانيه الكثيب من الرمل، الكثيب نساء، الكثيب من الرمل. وقيل معناه أيضا المكيال الضخم. وقيل معناه انه هو إيه كان تاج لكسرة ملك. كسرة كان له تاج يسمى القنقل. يسمى القنقن يبقى معنى البيت أن قارئ القرآن مرضي قصده مخلصا نيته لأنه صار بتوجهه للقرآن وعنايته به جامعا لخصال الخير فيكون بمثابة امه وقصده ظل العقل والوقار حال كونه مشبها الجبل إن هو شبه القارئ شبه الجبل في السكون والوقار وجعل الناظم الرزنة هي التي تقصده كأنها تفتخر به وتتزين بأن تظله لكثرة خلال الخير فيه مبالغة في الإشادة بقارئ القرآن الكريم إذ أمعنا أمة بنقول عليه من توفر توفرت فيه شرطين أن يكون جامعا للخير ووافر العقل حديث رسول صلى الله عليه وسلم نعم من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت البيت التالي هو الحر إن كان الحرية حواريا له بتحريه إلى أن تنبل معنى البيت القارئ المذكور هو الحر والحر هنا بمعنى الذي لم يستعبده الهوى ولم يستعبده إيه تستعبده الدنيا إن كان هو الحري معنى الحري أي الخليق به أي الخليق به يبقى الحر إيه؟ الذي لم تستعبده الهوى لم يستعبده الهوى والحري هنا بمعنى الخليق أو الجدير الخليق أو الجدير والحواري بالتجديد الحواري بالتجديد الصاحب المخلص وهنا يعني خففها خفف الياء ولم يقل, لم يقل الحوارية للضرورة الشعرية أما هي معناها بالتجديد تجديد الياء والصاحب المخلص ومعنى التحري أي الإجتهاد في قصد الحق الإجتهاد في قصد الحق وطلب الصواب والتنبل الرفعة الرفعة أو الموت والمعنى أي أن القارئ هو الحر الذي لم يستعبده الهوى ولم تسترقه الدنيا لأنه لما تحقق بتدبر القرآن وفهم معاني صغرت في عينه الدنيا وأهلها ولكن إذا كان خليقا جديرا بالتحري بالتحري في القرآن والاستعداد لحظه واستضداره والسير على طريقته حال كونه مخلصا له نيته موجها إليه جميع حواسه وشعوره إلى أن ينبغ في العلم معنى يرتفع في العلم يعني التنبؤ لها معنيين الرفع أو الموت إلى أن ينبغ في العلم أو إلى أن يموت مفهوم لغاية كده؟ الحمد لله نبيات التالية وإن كتاب الله أوثق شافع وأغن غناء واهبا متفضدا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سن متهللا هناك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجذر به سؤلا إليه والصلاة من تقرأ الأبيات من أول وإن كتاب الله أوثق شافع لغيت البيت يناشد في إرضائه لحبيبه وأجذر به سؤلاً إليهم والصلاة طيب داي طيب أخت إيمان فضل وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وتزداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجذر به سؤالا إليه موصلة ترجمة نانسي ولكن في بعض الأخطاء في التشريه نحن نقول أغنى غناء بفتح الغيم وأغنى غناء و وخير جليس لا يمل حديثه وترداده بالراء وليس بالزاي وترداده يزداد من القبر يلقاه سنا بفتح السين وأجذر به سؤلا واجيذر به سؤلا اليه موصله وممكن نستعين يعني بالله ثم بال المتون دي موجوده على على النت او موجودة في شرائط او اسطوانات او كده فممكن نشرحها قبل قبل الحفظ طيب بيت وان كتاب الله اوثق شافع واغنى غناء واهبا متفضلا الغناء بفتح الغين قلنا والمت معناه الكفاية وهذا حس على التمسك بالقرآن الكريم وتحريه والعمل بما فيه ليكون القرآن العزيز شافعا له كافي لكل ما يحضر واهبا له متفضلا عليه متفضلا عليه بما يلقاه من ثواب قراءته والعمل به. للحديث الصحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن فإنّه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه. طيب لماذا؟, لماذا وصف القرآن بأنه أوثق شافعين وصف الإمام الشاطلي قارئ القرآن بأنه أوثق بذلك لأن شفاعته مانع له من وقوعه في العذاب وأغنى غناء أي واكتفى اكتفى بالقرآن. أي كفاية القرآن العزيز أتم من كفاية غيره إذا إن كتاب الله المجيد هو أوثق شافع لصاحبه يعني لا ترد شفاعته للحديث من شفع له القرآن يوم القيامة نجا وأغنى غناء قلنا أكفى كفاية في الحديث القرآن غني لا فقر معه واهبا متفضلا معناء حال كونه معطيا له ما يكفي ما يكفي طبعا البيت التالي وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا معنى البيت وخير جليس لا يمل حديثه أي القرآن كتاب الله خير جليس وأحسن أنيس ولا ترداده يزيده حسن وجمالا ولا نسأم بقراءته وترداده والجليس هنا بمعنى الصاحب ولا يمل يعني جاءت من الملل وهو السآمة والترداد هنا بمعنى التكرار والتجمل اسم من تفاعل جاءت من الجمال وهو الزينة والضمير في يعود على القرآن ومعنى البيت أن القرآن الكريم أحسن أنيس لا يسأم من, حديث لا يسأم من حديثه ولا تمل تلاوته ولا سماعه وتكراره يزيده جمالا لما يظهر من تلاوته من النور ويزيد قارئه تجملا لما يقتبس من أخلاقه وآدابه وهو أحسن الحديث قول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث البيت التالي وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنا كان القارئ بالفتى وفيها الفطوة وهي خلق جميل فيها جميل بيجمع كل أنواع مكارم الأخلاق كلمة فتى وذكرت في سورة الكاف إنهم في كن آمنوا بربهم لأنهم كانوا أحسن الرجال في هذا الوقت فهنا الفتى فيها معنى جميل يجمع مكارم الأخلاق يجمع مكارم الأخلاق كلمة يرتاع أي يفزع يرتاع يفزع وكلمة ويرتاع يفزع وأضاف الظلمات إلى الفتى لأنها ظلمات أعماله الناشئة من القبر فيلقاه القرآن سنة طبعا السنة هو الضوء السنة الضوء وكلمة المتهلل المسرور هذا إشارة لقول, عز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءه على أهلها غلمة وإن الله ينورها لهم بصلاة عليه وقيل الهاء في يلقى عائدة على الفتى وعائدة على القرآن لأن كل واحد منهما يلقى الآخر كل واحد منهما يلقى الآخر يبقى يرتاع حيث الفتى يرتاع في ظلماته أي يفزع من ظلمات أعماله السيئة أو من ظلمات القبر فيلقاه القرآن سنة متهلله أي مضيئا باشا البيت الذي يليه أي حديث اعيده اتفضلي أخت أم أحمد لصوت العشاء نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءه على أهله ظلمة وإن الله لينورها لهم بصلاتي عليهم رقيت الذي يلي هناك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى هناك يعني في ذلك المكان يعني القبر يهنئ القرآن القارئ ويسره من جهة كون القبر مقيلا ومعنى مقيلا أي محلا مكان يستريح فيه وروضة له يتنعم فيها ومن أجل القرآن وتلاوته يختلى أي ينظر القارئ في ذروة أي أعلى مراتب العز يوم القيامة يبقى كلمة هناك اسم إشارة للقبر والمقيل هي الاستراحة في وسط النهار والاستراحة سواء كان لا هنا معناه يوجد تلا بالجيم يوجد تلا بالجيم نعم يوجد تلا بالجيم والروضه هي الجنه وذروه الشيء وذروه الشيء أعلى وذروه العز اعلى درجات درجات الجنه وكلمه يوجد تلا ينظر اليه بارزا كلمة يجتلى بالجيم أي ينظر إليه بارزا والضمير فيه يهني عائد على القرآن الكريم وكلمة يجتلى الضمير هنا يعود على القارئ والمعنى كما وضحه الشيخ عبد الفتاح القاضي أن القرآن الكريم يهنئ القارئ في القبر هل كون القبر مقيلا ورودة بدفع الشر عنه وجلب الخير له معنى يجتلا ينظر إليه بارزا ينظر للقارئ وهو بارز في أعلى درجات الجنة ومعنى البيت ثانيا أن القرآن الكريم يهنئ القارئ في القبر حال كون القبر نقيلا وروضة بدفع الشر عنه وجلب الخير له ومن أجل تلاوته القرآن يجتل القارئ ينظر إليه في سنام المجد والكرامة يوم القيامة البيت التالي يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا معنى هنا المناشدة هي المبالغة في الطلب يناشد أي يبالغ في الطلب والحبيب هي يعني بمعنى المفعول أي المحبوب وأجدر به أيضا هنا سيغط التعجب والسؤل يعني المسؤول أي المطلوب والضمير في يناشد يعود على القران الكريم والضمير في ارضائه يعود على الله عز وجل وحبيب القران من هو القارئ للقرآن العامل بما فيه وليس القارئ فقط ولكن القارئ للقرآن العامل بما فيه ربنا رزقنا العمل به ومعنى البيت يناشد القرآن ربه أن يعطى قارئه من الأجر والمثوبة ما تقر به عينه وقوله وأجد به سؤلا إليه موصلا معنى ما أحق مسؤوله ومطلوبه ان يوصل إليه وهذا البيت إشارة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجي القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامه فيقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى فيرض عنه فيقال اقرأ ورق ويزداد بكل آية حسنة يبقى معنا البيت في الحاح يلح القرآن على الله عز وجل في أن يرضيه لأجل حبيبه الذي هو القارئ أي بأن يعطيه من الثواب ما يرضى به القرآن <تصفيق> تحب أن نكمل ونقف عند هذا البيت نكمل الثلاثة أبيات ونسيب متح القراء طيب نكمل الثلاثة ونسيب متح القراء إن شاء الله مرة قادمة نتكلم عن متح القراء الأبيات التالية فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلة اه نعم واعيد الابيات ثانيا في مشكله في الـ طيب الصوت مسموع اعيد الابيات ثانيا طيب فيا ايها القاري فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجر عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى هؤلاء بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا رضيع نفسه الدنيا بأنفاسها العلى من تقرا الابيات طيب تفضلي اختنا السلام عليكم الصوت واضح أيها ايها القاري به متمسكا جلا له في كل حال مبجلا هنيئا نري أنوال باك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولدر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جال القرآن مفصلا عليك عليك بها ما عشت فيها منافسة وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا طيب خير الحمد لله يبقى البيت يا أيها, أيها القاري به متمستكا مجلا له في كل حال مبجلة أي هنا ينادي قارئ القرآن المتصف بالصفات التي ذكرناها قارئ القرآن حال كونك معتصما به أي عاملا بما فيه مدلا له أي معظما له في الأحوال هنيئا مريئا فهنا في الإجلال والتبجيل والتبجيل معناه التوقير ويناد هنا الناظم قارئ القرآن المعظم له فكيف يجل القرآن؟ كيف يجل القرآن أو يبجل إجلال القرآن تعظيمه وتبجيله توقيهه توقير القرآن إذا إجلال القرآن وتعظيمه وتبجيله هو توقيهه ومعنى البيت كلمة الحني والمريء معنى ما يستطاب من الطعام والشراب الهني الذي لا آفة فيه الطيب المستلز الخالي من المنغصات الحاصل من غير تعب والمريء المأمون المحمود العاقبة المستساغ في الحلق وهما يستخدمان وهما من أوصاف الطعام والشراب في الأصل ثم استخدم مجازا في التهنئة لكل أمر سار يبقى كلمة الهنيء والمريء الأصل هم بيستخدموا في الطعام والشراب فكلمة الهنيء أي الذي لا آفة فيه الطيب المستلذ الخالي من المنغصات الحاصل من غير تعب وكلمة المريء أي المحمود العاقبة المريء المحمود العاقبة المستساغ في الحلق يبقى الهنيء لا آفة فيه الطيب الحاصل من غير تعب الخالي من المنغسات وكلمة مريء أي محمود العاقبة المستساغ في الحلق وهما من أوصاف الطعام والشراب ولكن استخدموا مجازا في التهنئة بكل أمر سار يبقى هنيئا مريئا لك هذا الإكرام هنيئا المريء لك هذا الإكرام الذي سيحصل لك يوم القيامة ثم قال والدك عليهما منابس أنوار من التاج والحلا والحلا هنا أو الحلية جمع حلية الحل هنا اسم جمع بماء ومفرد الحلية والهيئة من التحلي الذي هو لوكس الحلا وهذا البيت إشارة لقول رسول صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل, وعمل بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ يعني فإن والديك في الجنة عليهم ملابس من التاج وغيره من الحلاء مخلوقه من النور ثم البيت التالي فما ظنكم بالنجل عند جزائه هنا أسلوب فما ظنكم بالنجل عند جزائه هنا أسلوب طبعا استفهام إيه نوع الاستفهام هنا؟ نوع الاستفهام هنا في في تعظيم وتفخيم تفخيم للأمر أي ظنوا أي ظنوا ما شئت من الجزاء لهذا الولد الذي يكرم والده من أجله صوت صوت مسموع وفي قوله أولئك أهل الله إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن الصوت ضعف مش عارفه من إيه في إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس طيل من هم يا رسول الله؟ قال اهل القران اهل الله بخصته وجه الاهليه في قوله اولئك اهل الله وجه الاهليه في قوله قيل النجل هم اهل الله المقربون في معناه في البيت يعني النجل هم اهل الله المقربون الأشراف وجه الأهلية في قوله أولئك أهل الله الإشارة بالأهلية إلى قرب المنزلة من رحمته وكرامته من رحمته وكرامته ومعنى الصفوة الخالص من كل شيء. وكلمة المنى معناها أشرف الناس. معناها أشرف الناس. لقوله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملت القرآن وأصحاب الليل. لقوله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملت القرآن وأصحاب الليل. البيت التالي أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القران مفصلة معنى البيت أن أهل القرآن هم أصحاب الخير البر بمعنى أصحاب الخير والإحسان والصبر على الطاعات والبعد عن المحرمات صفاتهم جاء بها القرآن مفصلا لها صفاتهم جاء لها القرآن مفصلا لها يبقى معنى أولو البر أي أولو الخير والصلاح والإحسان هو فعل الحسن والصبر يقصد به الصبر على الطاعات والتقع والتقع أي الورع عن المعاصي حلاهم أي صفاتهم ورد بها القرآن مفصلا لكسف الصاد مفصلا بكسر الصاد أي موضحا مبينا موضحا مبينا وآخر بيت معنا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا هنا عليك بنسميه اسم فعل أمر أي الزم عليك اسم فعل أمر معناه إلزم والمنافسة معناها الحرص على الشيء والمبالغة في المزاحمة فيه والضمير في بها والضمير في طبيعا نفسك الدنيا بأنفاتها الضمير في بها لي عليك بها يعود على الصفات الصفات المذكورة في الآبيات السابقة والضمير في فيها ما عشت فيها يعود على الدنيا ومعنى البيت أي إلزم هذه الصفات مدة حياتك منافسا فيها غيرك غيرك وأبدل بنفسك الخصيصة وشهوتك طيب أرواح الأعمال الصالحة والخلال الرفيعة ويسمى أسلوب الناظم في قوله عليك بها أسلوب إغراء وحس الغرض منه الإغراء والحس والمراد به أي إلزم هذه الصفات والتفق بها وبادر إليها وقال رأي أبو شامة في هذا البيت رأي أبو شامة في هذا البيت وهو من شراح قال هذا البيت بديع اللفظ جليل المعنى يشم من رائحته أن ناظمه كان من أولياء الله رحمه الله تعالى وبهذا البيت انتهى العنصر الثاني من عناصر المقدمة ومدح القرآن وقارئه إن شاء الله المرة القادمة نبدأ العنصر الثالث وهو متح القراء ورواتهم نعم هذا البيت كان انتهى العنصر يتكلم على العنصر الثالث انتهى به العنصر الثاني من عناصر المقدمة وهو متح القرآن وقارئه رأي أبو شامة إن هذا البيت بديع اللظ وجليل المعنى يشم من رائحته أن ناظمه كان من اولياء الله رحمه الله تعالى جزاك وإياكم في أي سؤال؟ إن شاء الله نحاول نحفظ أولا بأول عشان ما يتركمش علينا النعم ربنا يرزقنا العمل بالكورآن نوضع تفريغ الدرس لله هتقدر بقى تكتب وتفرغوا ويرتب عطولي لكي نراجعوا إن شاء الله وإيه ويبقى في نزان حسناتها يعني ويرفع على الموقع انا بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني اتكلم ما سرعش يعني في الكلام عشان كتابة واللي ما يكتب يكتب حاجي يقولي وانا عيد تاني التسجيل حيبقى فيه اعاده ان شاء الله ان شاء الله حيبقى فيه اعادة لسه مش عارفه المشرفه اللي يعني هتحدد ان شاء الله وهذا الرابط للموقع الجديد الدكتورة في اي اكبار عن موعد الاعادة هنبلغكم ان شاء الله نعم ما اخذناه اليوم لا هذا الرابط لموقع الدكتوره، اما الغرفة الرابط ثابت اللي احنا دخلنا به نحفظه عندنا وندخل بيه كل مرة اما هذا رابط موقع الدكتورة فضل. ان شاء الله نحفظ اول باول ونحاول لو في اخت تكون حافظة المقدمة قبل ذلك تقرأها على اي معلمة تحاول ان هي ايه تبقى هي اللي تشرف على التسميع وتقود يعني التسميع، فان شاء الله نشوف الموضوع ده ونشوف وقت الأخوات كده وننذلكم، بس نحاول نحفظ أول دا طيب ان شاء الله جزاك الله خيرا، المشتركة جزاها الله خيرا، هتعمل جروب على سكايب وحنذلكم، هنذلكم ان شاء الله. كده أول دا عشان بعد الانتهاء من المقدمة هيبقى فيه اختبار ان شاء الله جزنوا اياكم سبحانك اللهم بحمدك استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته